فِي الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ وقوم من عذاب اليم واذ بان انا لادره ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي ل قائفينا والقائمين ووقت السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه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 ثُمَّ الْيَقُضُّ تَفَسُّهُمْ وَيُوفُونَ ذُرِّيَّهُمْ وَيَطَّوُفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَيُّه رَبِّ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجُنَابَ الرِّجْسِ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ